مالك الملك توتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك القير إن